السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أشهد أن لا إله لباح الله لا شريك لا أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها النسطق ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وضف منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا اصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن, فإن أصدق الحديث كتاب الله قال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نذكركم أولا بسنة من السنن في ليلة الجمعة ونحن نتحدث عن قواعد الحديث فلا يريق بنا أن عن عن الصلاة والسلام على صاحب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل بدأ الله فيه بنفسه أثنى بملائكته وثلت آمرا عباده به إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس به إن أولى الناس بأكثرهم علي صلاة وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة فإن فإن الله يصلي عليه عشرة وقال صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة عليه في, في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة فإن صلاتكم معهودة عليه فصلى الله على نبينا وسلم تسليما كثيرا عدد ماذا كره الذاكرون وغفل عن ذكرهم غافلون اليوم إن شاء الله قاعدة الثامنة قاعدة الثامنة في قواعد علم الحديث هذه قوياً قلنا عطينا مقدمة لها في الأسبوع الماضي ولكن أخذنا الحديث في الكلام الحديث حديث الصحيح فاليوم إن شاء الله يعني نتكلم عن عن قاعدة الثامنة قاعدة من قواعد علم الحديث وهذا هو رابط البحث رابط بحث البيان الأثيث في قواعد علم الحديث نعم قواعد البيان الأثيث في قواعد علم الحديث وعندنا أيضا رابط القناة لمن فاتت الدروس الماضية سواء في مادة اليوم او في اي مادة قناة ابواب الخير على برنامج التليجرام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسفر الله أمركم وتقبل منكم وزادكم حرصا وعلما وفهمة القاعدة الثامنة نصها لا حجة في الضعيف في شرعنا الحديث تحدثنا في المرة السابقة عن المقدمة هذه القاعدة وذكرنا أن الحديث ينقسم إلى من حيث القبول والرب إلى حديث مقبول وحديث مرضود فالحديث المقبول هو الذي جمع شروط الصحة ولما يقول مقبول يدخل فيه الحسن وبأول الحديث صحيح أما الحديث المردود فهو الحديث الذي لم يستجمع شروط الصحة وهو أيضا على نقول دركات من الضعف الأشد ضعفا إلى النكارة إلى الوضع إلى إلى هاي لما كانت الأحكام فرعا على التصحيح كان ولابد أن ننتقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنميز منها الصحيح من الضعيف حينما نقول الأحكام فرغ على التصحيح معنى هذه العبارة أنه لا حكم شرعي يكون ثابتا إلا إذا بني على أصل إلا إذا بني على حديث صحيح إلا إذا بني على حديث صحيح وإلا فلولا شروط صحة الحديث لقال من شاء ما شاء لقال من شاء ما شاء فالأحكام فرع على التصحيح بمعنى أننا نبني حكما إلا على نص إلا على حديث قد استجمع شروط الصحة أما الذي قد ضعف سنده وهو الحديث مردود فهل يكون حجة نركن إليها ونبني عليها الأحكام سواء أحكام الوجوب أو الأحكام الاستحباب هل يكون الحديث الضعيف ركن نركن إليه لنبني عليه الأحكام الشرعية من العلماء من قال أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وليس في باب الأحكام إذن هو بيقسم المسائل الشرعية إلى أصول لأحكام الشرعية باب الأحكام كالصلاة والصيام للفرائض التي كل فبيع العبد ها فبيقسم المسائل بين أحكام وبين فضائل فقال الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال دون الأحكام كل ساده كل الله توضيحه بالتفصيل بمعنى ايه معنى قالوا الحديث الضعيف الذي لم يستجمع شروط القبول هذا لا يبنى عليه حكم شرعي إنما إذا كان الأمر في الفضائي والترغيب والترهيب فهذا يتساهل فيها بمعنى, إيه؟ بمعنى مثلا حينما نتكلم عن سنة من السنن في صيام في قيام في صلاة في تسبيح قالوا هذه فضائل الأعمال الأعمال التي لها فضيلة ولها أجر وليست من الأحكام الشرعية في دين الإسلام ولكنها ما في الفضائل فقالوا الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ولكن وضعوا شروط سنقولها الآن وقبل أن نسلت هذه الشروط نسأل من من العلماء من ذهب إلى هذا المذهب أي مذهب مذهب جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هذا الرواية عند أحمد بل قال ابن القيم أن من أصول أحمد هو العمل لأن أحمد بنى بن على العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يتفعو يعني حديث ضعيف ولم يأتي ما يعني يخالفه قال ابن القيم هذه من أصول أحمد قال عبد الله بن أحمد أن أحمد يقول سمعت أبي يقول من أبوه قال سمعت أبي يقول الحديث الضعيف أحب إلي من اللائي اللائي هو أرى الفقهاء مثلا فحينما يقول أحمد الحديث الضعيف أحب إلي من اللائي ما معنى هذا كلام ما معنى أحب إليه هل أحب إليه في قراءته فقط لا إنما أحب إليه أن بمعنى أن يعمل به فهذه هذه رواية مشهورة عند أحمد وأيضا قال بهذا بنزل ابن الصلاح والناوي كان في التقريب والعراق في الفياتي وابن حجر ابن المبارك والثوري إذن جمهور الفقهاء خاصة ها جمهور الفقهاء خاصة هم الذين قالوا أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ولكن وضعوا لذلك شروطا من هذه الشروط أن يكون هذا الحديث ضعفه يسيرا ليس ضعفه شديد لا يكون ممكناً ولا موضوعاً إنما قالوا ضعيف ضعف يسير قالوا إذا كان ضعفه شديدا فلا يحتج فلا يحتج به فالشرط الأول الذي وضعوه ها هيكون إيه ضعفه ضعفا يسيرا يعني مثل ضعف نشأ عن سوء الحفظ عن الغفلة وهم أدرك الراوي ليس كذبا ليس اتهماً بالكذب ليس فقالوا أن يكون ضعفه يسيرا هذا هو الشرط الأول الشرط الثاني قالوا أن يكون هذا الحديث الضعيف مندرجا تحت اصل عام معمول به والتاني كان يشرح هذا كده بنحاول نوضحها الشرط الأول بذلك قالوا قالوا يعمل بالحديث الضعيف في بشروط أولا ألا يكون ضعفه شديدا بل ضعف عن الوهم الغفل سوء الحفظ الشرط الثاني قالوا إيه ألا يكون هذا الحديث الضعيف ها؟ لا يكون مؤسفا لمسألة إنما يكون مندرج تحت أصل عام معمول به نعطي مثال عندنا حديث صحيح في فضائل الأعمال في أيام عشد الحجة حديث صحيح بل هو ما من أيام العمل والصالق فيها أحب الله من أيام العشر؟ قالوا ولا الجهاد سبيل الله. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث صحيح. ورد حديث ضعيف من قام من قام ليال العشر من قام ليال عشر عاشر الحج فكأنما قام ليلة القصر. كذا حديث ضعيف. قالوا ولكن هذا وإن كان ضعيفا، فأولا ضعفه غير شديد، ثانيا هذا الحديث يعني دارجها تحت أصل عام، وإلا الأصل العام، أصل عام هو فضل الأعمال الصالحة في عاشر الحج. إذن قالوا ما وجدنا حديثا هكذا بلا بلا أصل يقول في فضائل الأعمال في عاشر الحج، ها إنما قلنا نعمل بهذا, بهذا الحديث الضعيف لأنه أصل عام وهو فضائل الأعمال في عشر الحجة وهذه ثبتة في الصحيح فإذا وجدنا حديثا ضعيفا يتفرع عن هذا الأصل ويأتي بفضل زائد في عشر الحجة قلنا نعمل به لما؟ لأنه يندرج تحت أصل عام وهو فضل العمل الصالح في عشر الحجة مش واضح كده يعني ايه مثلا يعني مثلا لو جاء حديث ضعيف في فضل مثلا العمل في شهر صفر مثلا حديث ضعيف في فضل العمل الصلاح في شهر صفر قالوا لا نعمل بهذا الحديث بهذا الحديث لماذا؟ قالوا لأنه ضعيف ثم هذا الحديث ها ليس له أصل لأندرس تحته لم نجد حديثا صحيحا يقوي هذا المعنى أي معنى أن صفر مثلا تستحب فيه عمل صالحه نقول كان حتى الأخيرة يعني حاض من جوز العام بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال قال لابد من شروط شرط الأول أن يكون ضعفه يسير وليس ضعفا شديدا لا يكون منكر ولا موضوعا فإنه يكون مثلا ضعف ناشئ عن الغفلة وسوء الحظ والوهم الشرط الثاني قالوا أن يكون هذا الحديث ضعيف يندرج أن ينزل تحت أصل عام من أصول الشرع بمعنى من أصول الشرع أي أقصد من أحديث التي يعني هي صحيحة وهي متفق عليها في شرعنا فضل الأعمال الصالحة في عشر حج. عمل الصلاح لكلمة كلمة, فيد... كلمة واسعة من الصيام من قيام من صدقات وهذا حديث الصحيح فجاء حديث ضعيف يخص عملا بعينه هو القيام في لالي ذي الحج عاشر الحج فقالوا هذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن يؤيد صحته أننا عندنا أصل عام يؤيد فضل العمل الصالح في عاشر الحج فيقول في فيها... فيقول في القيام قيام الليل الشرط الثالث قالوا ألا يعتقد من يعمل بهذا الحديث انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتقد الاحتياط عندما يعمل به. يعني يعني الذي يعمل هذا الحديث الضعيف لا يعتقد ويجزم بأن هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعمل به على سبيل الاحتياط. يعني على سبيل الاحتياط. يعني يقول مثل هذا حدث ضعيف لما راويه وهم. ألا يحتمل أن يكون هذا الراوي الذي وهم قد, قد تنبه في هذا الحديث بعينه ورواه على وجه صحيح يعني الكلام ده و... عندنا نطبق مثلا في حديث من قام ليلة زرحجة فكأن من قام ليلة القبر هذا حديث ضعيف لما فيه مثلا زيد من الناس وهذا راوي ضعيف فلوجود زايد في السند ضعف العلماء هذا الحديث لما؟ لأن زيدا زي راب ضعيف ألا يحتمل أن يكون زيد الذي عرفنا عنه الضعف والوهن قد يكون في هذا الحديث بعينه كان متنبها وارد لذلك الأحكام على الأحديث بالضعيف بالضعيف هذه أحكام زي... ليست يقينية وإلا فالثقة قد يهم والذي يهم قد يكون فاطلا في حديث بعيني نول ثاني حينما حكم العلماء على الحديث الذي بكثته الآن أنه ضعيف لما لوجود مثلا في راوي يسمى زادة معامر فقالوا وهذا في الثنة فهذا إيه حديث ضعيف لما قالوا هذا هذا جربنا كثيرا فكان يهم في أكثر من الحديث هذا أمر يقيني؟ لا هذا أمر إيه يغلب على الظن أن هذا الراوي الذي أخطى في عدة حديث أن يكون أيضاً وهم في هذا الحديث هذا غلبة الظن، ولكن أليس هناك نسبة احتمال وضعيفة أنه يكون في هذا الحديث بعينه كان متنبها وإلا كما ذكرنا من قبل الثقة قد يهم فليس الثقة الذي يحفظ كل شيء إنما الثقة الذي قل وهمه وكذلك الواهم والضعيف قد يحفظ قال يحفظ الحديثاً بعيني وتنبأ له ويكون حافظاً له، ولكن حكم العلماء على حديث بالضعف لما تواطر عندهم من أكثر من الحديث وجدوه ضعيفاً إذن الشرط الثالث قالوا نعمل بالحديث الضعيف بشرط ها أن الذي يعمل به لا يعتقد أنه ثابت إنما يعمل به على سبيل الاحتياط. ما معنى سبب الاحتياط؟ ها سبب الاحتياط يقول مثلا إن كان إن كان هو حديث ضعيف فهو في الفضائل وإن كان صحيحا فقد فزت بالأجر وكيف أصح وهو رواه ضعيف؟ كما ذكرنا إن الضعيف ها قد يحفظ الشرط الرابع قالوا نعم بالحديث الضعيف كما ذكرنا قالوا أن يكون في فضائل الأعمال بمعنى إذا كان مثلا الحديث ضعيف في فرض من الفرائض يوجب فرضا في الصلاة في الصوم في الزكاة يقول لا في فضاء العمل من سبح لله من قام ليلة كذا من صام في يوم كذا يعني يشير إلى فضاء الليلة من المستحبات وليس في الأحكام التي هي فرض على العباد نعطي مثال أو أمثلا عندنا حديث يروى لما نقول يروى باسمها شغط إيه ها يروى او روية ها ما فرق بين روى وبين روية او يروى بضم اوله تسأل لكم يا الله في عياب النهاردة كثير محمد علاء محاضر أحسنتم مسبب. لفظة يروى أو روي تسمى سيف التمريد. يعني تمريد. يعني حينما أقول يروى فأنا أشعر إلى أن هذا الحديث ضعيف. يروى يعني سيف التمريد يعني وكأنني أضعف من شأن الحديث. أضعف من شأن هذا الحديث لما لأن فيه من يقول ضعيفا. بخلاف روا لما يقول روى الترمذي وهذا سيبت جزم أن الحديث أفهم من أول من أول يوهل أنه هذا صحيح لما يقول يروى عند الجماعة بهذي السو ما سبب الطمريد أي إشارة من كلامي أنني سأذكر حديثا إيه معايشا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي لا يبدأ فيه بالبسمة فهو أجزم. كل أمر لا يبدأ فيه بالبسمة فهو أجزم. طبقوا شروط ها طبقوا شروط التي وضعها. من جوز العمل بالحديث الضعيف على هذا الحديث؟ أنا أنه وضع شروط أربعة. ها. قالوا ألا يكون ضعفه شديدا وهذا موجود في هذا الحديث كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بالبسملة هو أجزم فهذا ضعفه ليس شديدا الشرط الثاني ها. أن يكون مندرجا تحت أصل عام معموم به وهذا الحديث كذلك لما لأن الأصول العامة في الشرع أفادت بل أكدت على ها بركة البسملة الله عز وجل الله عز وجل في كتابه بدأ كتابه بالفاتحة التي فيها البسملة وأن سلم كان يبدأ كتابة رسوله كتبه إلى الرسل بالبسمة وكذلك نبي الله سليمان فهذه يعني لا, لا شك في بركة اسم الله عز وجل بسم الله أي باسم الله اسم الله استعين متوكلا عليه فقالوا هذا الحديث يندل تحت أصنع عام الشرط الثالث قالوا أن لا تقضي العامل أنه ثابت عن سلم بل يعمل على سبيل الاحتياط هذا الشرط متوفر أيضا الشرط الثابع قالوا أن يكون فين؟ في الفضائل وهذا ينطبق على حديث كل أمن ذيبان لا يبدأ فيه بالبسمانة فهو أجزاء لذلك قالوا يعمل بهذا الحديث لأنه قد إيه وإن كان قد ضعف سنده إلا أنه الفضاء للأعمال وتنطبق عليه الشروط فإن الأدلة العامة أفادت استحباب ذكر اسم الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يا غلام سمي الله فالأدلة العامة أفادت إيه هذا معنى إيه قولنا يندرج تحت أصل عام هذا مثال لمن جوز هذا المذهب أي مذهب جواز العمل بالحديث الضعيف في فضاء العمل أيضا مثال آخر وهذا قد ذكره ابن العربي في شرحه على سنة الترمذي ابن العربي, ابن العربي له كتاب عارضة أحواذي شرح سنة الترمذي. فابن العربي بيقول في حديث تشميد تشميد العاطس قال إذا زاد العاطس عن الثالثة يعني يعطس مره تقول له إيه رحمك الله الثانية تقول إيه رحمك الله الثالثة ها قال ابن العربي روية أن العاطس إذا زاد عن الثالثة قال روى التلمذي حديثا فيه مجهول إن شئت فشمته وإن شئت فلا قال ابن العربي وهذا وإن كان مجهولا قال فإنه يستحب العمل به لأنه دعاء بخير وصلة للجليس وتودد له ها نقول الثاني فابن العرب يقول ايه يقول هذا الحديث اللي هو انشئت فشمت وانشئت فلا بعد العطس مرة ثالثة قال هذا وان كان في يعني راوي مجهول ولكن هذا في فضاء الاعمال فيستحب ان نعمل به لانه دعاء بالخير وصر للجليس وتودد له كل هذا كان شاء الله سوف يأتي لكن فقط نعم نعطي أمثلة لمن يجوز هذا المز مثال آخر عند ابن ماجه رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة العيد أو ليلتين العيد يحتسب لله الأجر لم يموت قلبه يوم تموت القلوب هذا من الأحاديث المشهورة جدا يعني إحنا لو خصصنا محاضرة عن أحاديث ضعيفة التي هي مشهورة عن الألسنة ف... يعني لجلسنا للصماء في هذا الحديث عند الدماجة من قام ملاجتها العيد لم يم... يحتسب لله ذلك لم يمت قلبه يوم تموت القلوب هذا في سنده بقيه بقية بن وهو مدلس لم صبح بالسماء قالوا هذا الحديث اجتمعت فيه اجتمعت فيه شروط العامه بحديث الضعيف قالوا ضعفه ليس شديدا وهذا يندجس تحت أصل عام وهو فضائل قيام الليل لذلك النووي يقول إيه؟ قال النووي هذا حديث ضعيف لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها كما ذكرنا أن ممن يجوز هذا القول النووي النووي ممن يقولون بهذا المذهب أي مذهب جواز ومشروعية العمل بالحديث الضعيف في فضاء العمل لذلك النووي يقول في التقريب قال النووي نقرأ عبارته بالنص قال ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف قال والعمل به من غير بيان لضعفه في غير صفات الله ها في, غير إيه في غير صفات الله والأحكام كالحلال والحرام قال وإنما في القصص وفضائل الأعمال والمواعظ مما لا يتعلق بالعقائد والأحكام وضح كده أيضا من أدلة ذلك أيضا صلاة التسبيح الحديث هي مشهور ومشهور بقوله هذا على لغة الفقهاء وليس لغة أهل الحديث فصلاة التسبيح الحديث في سنة مقال ولكن من يجوز هذه الصلاة يقول طبقت عليها الشروط وين الشروط؟ قال ضعفه ليس شديدا ها؟ ايضا يندرج تحت اصل عام وين الاصل عام؟ الصلاة خير موضوع واستعيل بالصلاة والصلاة وأقيم الصلاة والتسبيح هذا ذلة كثيرة على مشروعات التسبيح وفضله والشرط الثالث أن العام به لا يعتقد أنه قد صح إنما يحتاط فيه والشرط الرابع أنه في فضاء الأعمال إذن فهذا القول قول الأول قال به وجه جملة من العلماء وهي مشروعية العمل بالحديث الضعيف مشروعية العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بل قالوا أيضا من وجهات في ذلك أن الحديث, الحديث ولو كان ضعيفا فهذا يقدم على رأي الرجال قالوا يقدم على رأي الرجال لذلك هم يقولون إن يقولون, إن يقولون الحديث الضعيف يحتمل أن يكون صحيحا قال إذا لم يعارضه شيء فهذا يعمل به لما قالوا لأن هذا يكون أقوى من رأي الرجال يعني قالوا تعرض عندنا مثلا رأيه مثلا لا بحنيفة يقول بشيء من رأيه وعندنا حديث ضعيف أبو حنيفة رجل من الرجال ويصيب أما الحديث فهذا كان ضعيفا ولكن يحتمل أن يكون صحيحا لما؟ لان الضعيف الضعيف الذي كثر ضعفه لا يمتنع ان يصيب ولو في مره فقال الحسن الضعيف يحتمل الصحه أما رأي الرجال فهذا يحتمل الصحة ويحتمل ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال أنه قدم حديث القهقه وهذا حديث ضعيف قدمه على القياس وعلى الرأي. حديث تبراني أن الناس نحقو في صلاتهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء الصلاة. كذلك أبو حنيفة يمنع قطع السارق بأقل من عشر دراهم لحديثه ضعف. حديث النسائي قاطع اليد في ثمن المحجن وكان ثمنه دينارا او عشرة دراهم. الشاهد يطول بنا من الكلام في ذلك هذا هو القول الاول قول كسرة من العلماء جمهره ليس بالقلة قالوا الحديث الضعيف يعمل به في فضائل العمل خاصة بشريث التي ذكرناها وهذا كما ذكرنا ذهب اليه النووي والثوري وهو رواي عند احمد وقال أبي أبو حنيفة أيضا والعراق والضحايا إلى آخر ذلك الراجح والله أعلم في ذلك أن الذي عليه جمهور أهل الحديث خاصة يعني القول الأول يغلب عليه جمهور الفقهاء لأنهم يعني يميلون إلى مسألة العمل الحديث الضعيف في فضاء الأعمال القول الثاني هو الراجح من حيث الصناعة الحديثية والأرجح والله أعلم هو أن الحديث الضعيف لا يعمل به لا في الأحكام ولا في الفضائل وهذا قول سيد المحدثين البخاري، وقول مسلم وأبي زكريا المنسبوري أبو زرعة أبو حاتم وتحبان الخطابي وابن حزم ابن العربي وشيخ السلام التيمية وأبو شام عندكم ذكرنا لكم جمهرة من أهل العلم ممن قالوا أن الحديث الضعيف لا يعمل به لا في الأحكام ولا في الفضائل قال ابن رجب وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أن يروى أحاديث الترغيب إلا عمن تروى عنه الأحكام بمعنى يقول أن الإنم مسلم في مقدمته أننا لا نروي أحاديث الفضائل إلا عمن نروي عنه أحاديث الأحكام لا تفريق بين الأمرين كما نروي ونتشدد في أحاديث الأحكام فكذلك أحاديث الفضائل قال شيخ الإسلام لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست بصحيحة ولا حسنة وشيخ الإسلام له يعني لما رد على المخالص فهذه مسألة يعني شيخ الإسلام طبعا ممن يقول بعدم جواز العمل بأحاديث الضعيف الفضائل العمل لما ردع المخالف الذين يقولون بجواز العمل بالحديث ضعيف فرضا العمل هو له توجيه نقرأ كلامه ثم نشرحه شخص بيقول إيه بيقول لم يقل أحد من العلماء أنه يجوز أن يجعل الشيء أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف يعني بيقول أنه لم يقل أحد من العلماء بمشروعية العمل بحديث الضعيف في فضاء العمال. قال ومن قال ذلك فقط خالف الإجماع قال ومن نقل عن أحمد أنه يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بحسن ولا بصحيح فقد غلط عليه قال إنما يجوز أن يروى في الترهيب والترهيب مما يعلم أنه ليس بتذب يعني ده. الشخص إن شخص بيقول يعني هو وتكلم عن أحمد عن غيره شخص لم يقول كلام ما معناه أن الذي أن الذين قالوا بالعمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال إنما قصدوا بالحديث ضعيفه ليس الذي سمت ضعفه إنما يقصده عندهم بالحديث الضعيف هو الذي خف ضبطه اللي هو الحديث لي الحسن معنى كلام الشيخ الإسلام يقول أن الذين يجوزون العمل بالحديث الضعيف إنما قصده به وعندهم خاصة هو الحديث الذي خف ضبطه. وليس الذي سأحفظه ويكون ضعيفا. فبيوجه قولهم بأن يحمل هذا القول على العمل الحديث لي أنهم يعملون بالحديث لي الحسن. وهذا الكلام كما ذكرنا يعني فيه تعقيب لعدة أمور. الأمر الأول. يعني عشان قبل أن نجيب لابد أن نعرف أصل إشكال. شخصاً يقول أن الحديث الضعيف الذي قصده هو الحديث الحسن الذي خف ضبط راوي. فهم كانوا يدرجون بيقول هم كانوا يدرجون الحديث الحسن ضمن القسم الضعيف. فإذا أتلاخض الضعيف الذي يعمل به قصدوا الحديث الحسن. وهذا الكلام فيه نظر لماذا؟ لأن الحديث الحسن عند المتقدمين لم يكن من أقسام الضعيف إنما كان يندرج في قسم الصحيح الذي يحتج به وهذا ما قرروا بم يقول الزهبي في السير الحسن في اصطلاحنا هو الذي في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور أهل العلم يبقى بم الزهبي يقول, يقول أن الحسن كان قسم من أقسام الصحيح وليس قسم النصف الضعيف في بعض المواريع عندنا حديث صحيح حديث حديث ضعيف الحسن أي بأيهم يلحق هذا هو أصل المسألة فسام بيقول أن الذين أطلقوا جواز العمل بالحديث الضعيف فوالعمل إنما قصدوا به الحديث الحسن الذي خفضته وهذا كما ذكرنا فيه تعقيب لأن مازاد يقول أن الحسن في استطلاع السلف كان الحديث الحسن في استراح السلف كان هو قسم من أقسام الحديث الصحيح لذلك في استراح كلمة الحسن على معناه كان هذا الاستراح منتشر في زمن, في زمن أحمد قال ابن حاتم سمعت أبي وأبى زرع يقولوا يا قلان لا يحتج بالبراصيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيب المتاصلة أيضا من الرد على ما قاله الشيخ في الإسلام أيضا أن نقول يلزم من من يجعل الحديث الحسن تابعا للحديث الضعيف يلزم من ذلك أن هؤلاء الأئمة لا يحتجون بالحديث الحسن في الأحكام وإنما يشترطون في الحديث الأحكام أن يكون صحيحا وليس حسنا يعني إيه كلام ده شخص يقول شخص يقول الذي يقول شخص يقول من قال الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال قصد به حديث الحسن يلزم من ذلك ان هؤلاء لا يحتجون بالحسن في حديث الأحكام وانما جعلوا الحديث الحسن يحتج به فقط في الفضائل واضح كده يبقى يلزم من من كلام شيخ الاسلام ان هؤلاء الذين يحتجوا بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وقصدوا به الحسن انهم لم يحتجوا بالحديث الحسن في أحاديث الأحكام وهذا غير معروف عند جمهور أهل العلم ثم نقول أيضا القول بأن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف كان معروفا قبل التلمزي فمن قال أن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف لم يعرف قبل التلمزي كان فيه نظر بل ورد استعمال لفظ الحسن على لسان جملة من العلماء قبل التلمزي كابن المديني والبخاري وأحمد ثم نخطن فنقول ردا على من يجوز الحديث العام الحديث الضعيف في في فضاء العمل غاية ما في الحديث الضعيف انه يفيد الظن الايه المرجوح والاحكام الشرعية سواء في الاحكام او في الفضائل لا تبنى على الظن المرجوح نقول ثاني ان الحديث الضعيف غاية, غاية ما فيه انه يفيد الايه انه ظن مرجوح والاحكام الشرعية سواء في الفضائل او في الفرائد لا تبنى على الظن المرجوح ثم نقول وهل انتهى المسلم من العمل بكل الأحاديث الصحيحة والحسنة حتى يلجأ للعمل بالحديث الضعيف فهل نحن قد فرغنا وانتهينا من العمل بكل السنة التي صحت سواء بأسانة صحيحة أو حسنة حتى نلجأ إلى أن نعمل بالحديث الضعيف طبعا المسلم يعني يعيش حياته كاملة وتفوت الكثير من الأحاديث وتفوت الكثير من السنن أيضا الشرط الذي وضعوه في التفريق بين الفضائل والاحكام فقالوا يعمى من حدث الضعيف في الفضائل دون الأحكام هذا تقسيم لا دليل عليه فالشرع كل في مجموعه ما آتاكم الرسول فخذوا سواء كان فرضا أو نفلا فالتفريق في مسائل الأحديث بين الفضائل وبين الأحكام هذا مما لا دليل عليه فالحديث الضعيف إذا سمت ضعفه لا يعمل به لا في أحكام ولا في فضائل وهذا المعنى الذي ذكره الشوكاني في كتابه الفوائد مجموع في الحديث الموضوع قال إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينها الأحكام الشرعية متاسوية الأعضاء لا فرق بينها فلا يحل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به الحجة وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل ومن التفوه بما ليس بصحيح وغدا إن شاء الله درس التفسير في العشرة مساء تفسير التوت النساء إن شاء الله إزباع القادم مع قاعدة تاسعة العمل والقبول من قراء صحة المنقول العمل والقبول من شرائط صحة المنقول هذا الله أعلم وأعلم ورب العلم إليه أسلا صلى الله عن نبيه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم أقل لنا ذنبنا أوله وأخيره فينا ربنا هم الدنيا والأشهر أزبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة أرضى اللهم معنا الأنصاب المهاجرة السلام عليكم ورحمة الله وبرك وجزائكم الله خير